يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل الضلالة في النار أما بعد هياكم الله تعالى جميعا وجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة كما جمعنا في هذا المكان المبارك على طاعته وعلى ذكره آمين هذه الصفة واضحة شاء الله عليكم السلام طيب اليوم ان شاء الله تعالى نسير معا في هذا الكتاب الطيب المبارك وهو عقيدة السلفي اصحاب الحديث للامام ابي عثمان الصابوني رحمه الله تبارك وتعالى وتوقفت في المرة الماضية عند فصل للمصنف رحمه الله في معتقد أصحاب الحديث في صفات الله تبارك وتعالى وبينت أن أهل الحديث وهم الطائفة الناجية المنصورة يوم القيامة بينا المصنف رحمه الله صفتهم ومين أنهم هم المتمسكون بالكتاب والسنة وأيضا هم الذين يشهدون لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة والنبوة ويعرفون ربهم بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله على ما وردت الأخبار الصحاح به إلى آخر ما قاله الإمام رحمه الله وبيانت ذلك في المرة الماضية ثم قال ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه المصنف رحمه الله يبين أن أهل الحديث والأثر وهم الطائفة الناجية المنصورة المتمسكون بالكتاب والسنة دائما قائمين دائما لا يشبهون صفات الله تبارك وتعالى بالصفات خلقه وإنما يتبعون في ذلك الكتاب والسنة لذلك وقع من وقع من المشبهة في ذلك لأنهم أدخلوا العقل في صفات الله تبارك وتعالى والعبرة هنا بالاتباع وليس بالعقول والتفكير ودخول أهل الكلام فقال ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بالصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي هنا يبين مسألة رحمه الله في أنه اهل الحديث لا يشبهون هذه الصفات التي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه مثل الكلام والسمع والبصر وايضا اليدين والقدم وغير ذلك لا يشبهونها بصفات الخلق فالصفة اليدين فالصفة اليدين كما بيّن المصنف رحمه الله مثالا لها في هذا الكتاب قال لا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه ثم تكلم عن أن الله عز وجل قال قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وهو آدم عليه السلام وآدم عليه السلام نبي الله تبارك وتعالى كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وبين تبارك وتعالى في كثير من الآيات بقوله هل تعلم لف سمية أي نظيرا أو ندا أو شبيها وقال أيضا وأفرد تبارك وتعالى سورة في إفراده بذلك وقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يكن له مكافئا أحد قط فلذلك هؤلاء المشبهة دائما يشبهون الصشات ويجعلونها مثل صفات المخلقين والله تبارك وتعالى فضل آدم عن غيره وجعل إبليس يأمر إبليس بأن يسجد لك له لهذه الميزة وهي أن الله عز وجل خلق آدم بيده <تصفيق> إذن لو قلنا بأنهم كما قالوا بتحريف الكلام عن مواضعه كما قال الشيخ رحمه الله ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحبل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله فهم يحرفون هنا الكلام عن مواضعه ويجعلون اليدين اليدين محمولتان على النعمتين أو القوتين فلو كان الأمر كذلك ما كانت هذه مزية أو ميزة يتميز بها آدم عن غيره وإلا كان إبليس يقول بأنه ليس أفضل مني لأن الله تبارك وتعالى خلقهم بقدرته فضل آدم بأنه خلقه بيده فنحن نؤمن ونعتقد بأن لله تبارك وتعالى يدان لكن هاتين اليدين ليستا كيدين البشر أو المخلوقين وإنما نؤمن بهما لأنهما ورد في الكتاب والسنة والله تبارك وتعالى لو أرد بالقدرة أو لو أرد باليدين القوة أو القدرة أو النعمة لذكر ذلك في هذا ولكن قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي هذه الميزية التي فضلت آدم عليك بها فلذلك تسجد له لأنه أفضل منك لأنه أفضل منك وشرف هذا عظيم أن الله عز وجل خلقه بيدين لكن اليدين هاتين لا نشبهها بأيدي البشر أو أيدي المخلوقين ولا نعطلها ونقول هي نعمتين أو قوتين لأن الله تبارك وتعالى ليس له نعمتين بل له نعم وافرة كما قال الله عز وجل وإن تعد نعمة الله لا تحصوها عليكم السلام ورحمة الله فنعم الله وافرة وكثيرة وليست مقصورة على نعمتين والقدرة أيضا يقولون بأنها محمولة على القوتين والله تبارك وتعالى له القوة والقدرة وليست قوتين هم لو نظرنا إلى أقوالهم هذه ليس لها دليل من الكتاب ولا من السنة ولو جئنا بأحدهم وقلنا له ائتنا بدليل أو بنص صريح في ذلك ما استطاع لأن القرآن والسنة يخالف ما يقوله هو وهو أن في كتاب ربنا تبارك وتعالى بيّن بأن صفاته صفات حقيقية لكن الكيف لها كيفية هذه الصفات لا يعلمها إلا الله عز وجل كما أخبر بذلك غير واحد من الصحابة والتابعين وأيضا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن الرحمن على عرش استوى قال الاستواء معلوم من حيث اللغة وهو العلو والارتفاع والكيف مجهول لا نعرف كيفية هذا الاستواء ولا نعرف كيفية هاتين اليدين لكن أو نثبت هذه الصفات لأن الله عز وجل أثبتها في كتابه فوجب علينا أن نثبت ما قد أمر الله بإثباته في كتابه وأمر الله أو أمر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهناك كلام لابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله قال فيد تقبض السماوات ويد تقبض الأرض تشبه أيدي المخلوقين تعالى الله عن ذلك تعالى الله عن ذلك والإمام ابن فزيمة رحمه الله يعني يبين في كتابه التوحيد كلاما عظيما لمن أراد أن يستفيد منه هنا يبين أن الله عز وجل يقبض السماوات والأرض بيديه فهل هذا يشبه أيدي المخلوقين ودائما ننظر إلى المعطلة والمشبهة وهما يخرجان منهما جميع الفرق التي ضلت بسبب العقل وكثرة التفكير في هذه الأمور بدون نص صحيح فنرى أن المعطلة يعطل الصفات لله عز وجل والمشبه يشبهها بغيرها من الصفات فكما قال أهل العلم إن المعطلة يعبد عدما والمشبه يعبد صنما هل كلامي يحوم إن شاء الله طيب إن كان هناك أي مسألة فيها بعض التوهم او الصعوبة ان شاء الله تعالى يعني ابينها ان شاء الله تعالى شيئا فشيئا لان موضوع الاسماء والصفات هذا خطير جدا ومن لم يعلم فيه شيء يعني يضل بسبب عدم فهمه فيه لكن لابد أن نفهم أن هذه جاء فيها نصوص شرعية واجب علينا أن نتبعها اتباعا صحيحا فلذلك أثبت الله تبارك وتعالى اليدين في أكثر من موضع من كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك أيضا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلذلك الإمام رحمه الله يبين ذلك بقوله ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في كتابه قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ولا يحرفون الكلام عن مواضعه والتحريف هو التغيير دائما ويظنون بتحريفهم بأنهم يؤولون العلم أي يفسرونه ولكن تأويلاتهم غير صحيحة تأويلاتهم فاسدة لأنهم يحرفون في الحقيقة هذا الكلام عن غير مواضعه عن غير حقيقته ولا يحرفون الكلام عن مواضعه هذا بالنسبة إلى أهل الحديث لا يحرفون الكلام عن مواضعه كغيرهم من المعتزلة والجهمية والمعطلة وغيرهم وقال بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله ولا يكيفونهما بكيف ولا يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذ لهم الله وبالنسبة إلى هذه المسألة فهناك تكلم مجددا الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الواسطية عن التحذير من هذا الأمر باتباع السلف رضوان الله عليهم في إثبات أسماء الله وصفاته وقال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وبيّن بأن هذه الأربعة لابد أن تكون منهجا لأهل الحديث والأثر أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة يوم القيامة بأن لا يحرفون الكلام عن مواضعه لا يغيرون ولا يحرفون ولا يبدلون كلام الله عز وجل ولا يعطلون هذا لا يأتون بصفة كالسمع فيقولون هو سميع بلا سمع أو بصير بلا بصر ف فالمعطل يقولون كذلك يعطلون الصفات الله تبارك وتعالى وكأنهم يعبدون عدما لأن هذه من صفات العدم ليس له شيء لا صوت ولا سمع ولا أي شيء ينفون الصفات عن الله عز وجل وأيضا منهم من يكيفها ويقولوا هذه بكذا او هذه شبيهة كذا او هذه كهيئة كذا فيقولون مثلا يد الله تبارك وتعالى كهاته يقولون بأنها لها كيف بأنها لها كيف وأيضا لا يمثلون يقولون سمع كسمعنا وبصر كبصرنا فالله تبارك وتعالى بيّن في كتابه كل ذلك وقال هل تعلم له سمية تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنحن ما دمنا سمعنا من ربنا تبارك وتعالى بأنه يقول هل تعلم له سمية أي نظيرا أو شبيها أو ندا أو غير ذلك فنقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لذلك ظل من ظل في مسألة الاسماء والصفات بهذه الكيفية بانهم تركوا النصوص الصحيحة فانقاضوا الى الكلام والفلسفة والمنطق وغير ذلك فضلوا واضلوا توجب علينا ان نبين هذا والشيخ رحمه الله الصابون في هذه العقيدة الصحيحة لأهل الحديث يبين ان اهل الحديث هذه عقيدتهم لا يحرحون الكلام على عن مواضعهم ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بأيذ المخلوقين تشبيه المشبهة خذ لهم الله وهذا من حالهم عليكم السلام بأنهم يهلكهم الله تبارك وتعالى لأنهم أفسدوا في الأرض وضل المسلمين فقالوا على الله بغير علم تشرههم خطير فدائما الفرق هذه اما معطلة واما مشبهه اما معطلة واما مشبهه فلا نغلو في الإثبات أي إثبات الصفات الأسماء لله عز وجل الذين الذي وقع فيه المشبه الذين يشبهون الله عز وجل لخلقه فيجعلون مرتبة الله عز وجل مساوية لمرتبة الخلق وهذا هو الظلم الأعظم كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك ظلم عظيم فبين ان الشرك هو الظلم هو الظلم بانك تساوي بينك وبين الله او تساوي بين العبد وبين الله تجعلهما في مرتبة واحدة لذلك الغلوب الذين وقعوا فيه المشبهة بأن جعلوا الله عز وجل والخلق في مرتبة واحدة فقالوا له سمع كسمعنا وله بصر كبصرنا وله استواء كاستوائنا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا كما قلت الله تبارك وتعالى نفى ذلك كله في كثير من الآيات القرآنية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قلوا الله أحد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وهو السميع البصير وغير ذلك من الآيات الكثيرة فلذلك كانت هذه هي عقيده السلف رضى الله عليهم في اسماء الله وصفاته بان لا يحرفوا وان لا يشبهوا وان لا يكيفوا وان لا يمثلوا هذه الامور الاربعه التي هي معروفه في منهج اهل اهل السنه والجماعه في معرفه صفات الله تبارك وتعالى الذين يستطيعون أن يفهموا ويحقق العبادة الصحيحة بامتسال أوامر الله عز وجل فالاعتماد على الكتاب والسنة دائما هو سبيل النجاح ومن تراه يخرج عن منهج أهل السنة والجماعة دائما يضل ويضل ثم قال رحمه الله وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه ومن عليهم, والت ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعليل والتشبيه واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هنا يبين رحمه الله بأن الله عز وجل أعاذ أهل السنة والجماعة من الوقوع في التحريف والتكييف والتشبيه وهذا هو منهج الجهمية والمعتزلة ومن سار على طريقهم والله تبارك وتعالى أعاذنا أعاذ أهل السنة من هذا بالتمسك والاعتصام بكتابه تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فبين هنا بأن الاعتصام بالكتاب والسنة لا يجعل فيه فرقة أبدا ودائما نعرف أن الفرقة ضدها الاجتماع وأهل السنة والجماعة سموا بذلك لأنهم اجتمعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا أهل السنة والجماعة أما أهل الأهواء والبدع والضلال فتركوا هذه الجماعة وخرجوا وتفرقوا وكانوا شيعة كان كل واحد منهم يأتي ويأتي يأخذ فريقا وينادي فيهم بفكر أو بقول أو بعقيدة فاسدة أو غير ذلك فتفرق أما أهل السنة والجماعة جماعة واحدة لا ينقسمون وعقيدتهم واحدة والله تبارك وتعالى أعاذهم من الوقوع في الضلال وفي التحريف والتكيف والتشبيه بالتمسكهم بالكتاب والسنة كما قلت اما تحريف او تكييف او تشبيه ثم قال ومن عليهم بالتعريف والتفهيم ومن عليهم بالتعريف والتفهيم اي عرفهم تبارك وتعالى هذه الامور وفهمهم اياها وهذا يحصل بالعلم الذي هو مزية في هذه الأمة دائما لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما وإنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر لذلك كان أهل العلم هم الذين يرجع إليهم دائما في فهم النصوص الصحيحة لما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لذلك لما نسأل عن مسألة في عقيدتنا سواء كانت في اسماء الله أو صفاته أو وحدانيته أو غير ذلك لابد أن نسأل أهل العلم ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله كما ذكرت كان هو إمام دار الهجرة رحمه الله فلما سئل عن مسألة الاستواء عليكم السلام ورحمه الله وغضب من هذا السؤال وطأطأ رأسه وحمر وجهه ثم قال الاستواء معلوم لأنه عالم ويعرف العقيدة الصحيحة والصفات والأسماء فقال الاثواء معلوم من حيث اللغة علوم وارتفاع والكيف مجهول لا نستطيع أن نكيف أسماء أو صفات الله تبارك وتعالى أو أفعال الله الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لأن عقول عقول عقولنا قاصرة عقل بني آدم قاصر لا يستطيع أن يفكر فيما عند الله عز وجل أو ما يفعله الله عز وجل فقال والكيف مجهول لذلك دائما أهل العلم يحذرون من السؤال بكيف ولما بكيف ولما تقول كيف فعل الله ذلك كيف هذا لله تبارك وتعالى هذا حذروا أهل العلم منه وتقول لما لما فعل الله ذلك وهكذا فكيف ولما فيهما من الخطورة من الأهمية بمكان التي يجب على كل مسلم أن يحذر من أن يقع في ذلك ثم قال والسؤال عنه بدعة هنا عرف أن هذا السؤال الإمام مالك رحمه الله عرف أن هذا السؤال بدعة من أي شيء من علمه الذي علمه الله إياه إذن لما يقول الحافظ الصابوني رحمه الله ومن عليهم بالتعريف والتفهيم فهذا يدل على علمهم بأصول وقواعد ثابتة عند أهل الحديث والأثر أهل السنة والجماعة في الكتاب والسنة فهذا به يرد على أي شبهة قائمة ولا يقع صاحبها في الضلال أو الهلاك لذلك قال أهل العلم أن المعطلة ما دخلوا ووقعوا في التعطيل إلا بعد أن شبهوا وهذا خطير لأنهم وردت إليهم الصفات ففكروا فيها فقالوا إن الله له سمع فقالوا هذا السمع لابد أن يكون له أذن مثل أذننا فالله إذن فالله يسمعك سمعنا فقالوا الله لا يجوز أن نصف الله عز وجل بهذه الصفة لأنه ليس مثلنا إذن الله له سمع ولكنه لا يسمع سميع بلا سمع فعطلوا الصفة فوقعوا فيما هو أشد خطرا مما هو فيه والكل خطر والكل ضليل وضحت يا إخوة فعطلوا بعد أن شبهوا وقعوا في التشبيه أولا لأنهم لا يسيرون على الكتاب والسنة يفكرون بفكر أهل الكلام وأهل الفلسفة وغيرهم فوقعوا في ذلك فكل شيء يحسبونه بمنطق وبعقولهم هذا لا يعقل أن يفعل هذا لا يعقل أن يكون فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء هذا ليس فيه كلام نص صريح ليس كمثله شيء فكل ما تظن أن الله كذلك فالله غير ذلك فقال ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيم لما وصلوا إلى العلم وإلى معرفة الله عز وجل بهذا العلم الذي ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم سلكوا سبل التوحيد والتنزيم هذا الطريق المستقيم الذي من سلكه سار على الدرب الصحيح وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا بهذا الطريق إلى التوحيد الصحيح بمعرفة أن الله عز وجل هو المتفرد في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات والتنزيه أي جعل الله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص وعيب منزه عن كل نقص وعيب فوصل بهم الحال بعلمهم إلى هذا الطريق الواضح الصحيح وترك القول بالتعليل والتشبيه وقول وترك القول بالتعليل والتشبيه كما قلت لما فعل هذا لما حدث هذا لما فعل الله ذلك وغير ذلك والله تبارك وتعالى قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وايضا التشبيه فهم تركوا هذا القول لانهم الله تبارك وتعالى من عليهم بالعلم ثم قال واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله تبارك وتعالى ليس له نظير وليس له أحد يشبهه كما قال الله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد وفي رواية كفا أحد لا يكافئه أحد لا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أولوهيته ولا في ربوهيته وهو السميع البصير أن يسمع ويرى الله تبارك وتعالى يسمعنا ويرانا والله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى ويسمع كل شيء ويرى كل شيء فهذا لله تبارك وتعالى وهذه من صفات الألوهية والربوبية لأنه لو كان هناك إلها لا يسمع ولا يرى فهو ليس إله كيف سيطالع أو كيف سينظر في أحوال مخلوقيه فالله تبارك وتعالى هذه صفات كمال دائما نقول في صفات الله تبارك وتعالى صفات كمال وان كان هناك صفات بمسماها تشبه صفات المخلوقين فهي صفات نقص لنا لان سمعنا متجدد وينتهي السمع بمجرد انه بطريقة السمع فهو متجدد انا اسمع الشيء الان اسمع بعد قليل شيء اسمع غدا شيء وهكذا لكنه ناقص وليس يكتمل أما الله تبارك تعالى فسمعه مستمر قديم ومستمر والحياة أيضا فالحياة لله تبارك تعالى الله تبارك تعالى حي لا يموت وهي صفة كمال له أما الإنسان فهي صفة نقص لأنه يموت فهي تأخذ مرحلة معينة وفترة قليلة ثم ينتهي به الحال إلى الموت فهي صفة نقص للعبد وصفة كمال لله تبارك وتعالى فالله عز وجل منزه عن كل نقص وعيب لذلك نسبح الله دائما ومعنى التسبيح هو التنزيه سبحان الله ننزيهه من كل عيب ونقص تبارك وتعالى نعم طيب طيب في صوت ان شاء الله طيب نكمل ان شاء الله تعالى في المرة القادمة الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتبه إليك وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته